أيها ا ل ن ا س ا ت ق و ا ربكم إن زلزلة ا ل س ا ع ة ش ي ء عظيم ي و م ت ر و ن ه ا ت ذ ه ل م ر ض ع ا س م ا أرضعت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 فأنه ي موسوعه النابلسي للعلوم في ريب من الاسلاميه فإنا خلقناكم ن فإنا خلقناكم من ثم من ثم من نطفة ثم من علقة ثم من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 ث موسوعه ن خ ر ج ا ل أشدكم ن ا ب ل للعمر ك ي للعلوم ا ي ع م من ب د ع م شيئا ت ر الأرض ى ا ه د ة ف إ ذ ا أ ن ز ل ن ا ع ل ي ه ا ا ل م ا ء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 كثير م ن ن ا ل ا س و ك ث ر حق ع ل ي ه ا ل ع ذ ا ب و م س ي ه ن ا ل ل ه فما ل ه م ن إن مكرم الاسلاميه ل ه يفعل ما يشاء الله الله أكبر. الله اكبر هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم ا ل ح م ي ن يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أ ر ا د و ا أ ن يخرجوا منها من غم أ ع ي د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 ولباسهم فيها حرير وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد إ ن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام و والمسجد الحرام الذي م الحرام س ج د ا ل جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم و موسوعه النابلسي ل ي ت أ ا تشرك للعلوم الاسلاميه وركع ا ل س ج و د وأذن في ا ل ن ا س ب ا ل ح ج ي أ ت و ك ر ج ا للعلوم و ع كل ضامر يأتين ي ن الاسلاميه م ه في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة فكلوا ا س م ا ل ل ه في أ ي الله م م ع و م ا ت ع ى ما ر ز ق م من بهيمة الحسنى أ أ ط ع م و ا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق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 و موسوعه ن النابلسي ف خر للعلوم ي مكان سحيق ذلك ومن يعظم ش ا ئ ل ا ل ل ه ه ف إ ن ا م ن تقوى القلوب لكم ف ي ه ا منافع إلى أجل 「うん、mm」hmm. ث موسوعه ا إ ل ى ا ل ب ي ت ا ل ع س ي ق و ل ك ل أمة ج ع ل ن ا م الاسلاميه ي ذ ك ر ل على ه م ر ز ق ه من ب ه م ة الأنعام ل ف إ ك م إله و اسماء ح د فله أ ل وبشر ب الله ي ن إذا ل وجلت قلوبهم و الحسنى على م ا أ ص ا ب ه م و ا ل م ق م ا ل ص ل ا ومما رزقناهم ة ي ن ف ق و و ا ل ب د ن ج ع ل ن ا ه ا ل ك م من ش ع ا ئ ر ا ل ل ل ه ك م ف ي ه ا خير ف ا ذ ك ر و الله اسم ا الحسنى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 م و ا و ع ه ا ل ى ن ص ر ه م ل ق د ي ر ا ل ذ ي ن أ خ ر ج و ا م ن د ي ا ر بغير ه م حق إ ل ا أن ي ق و ل ا ربنا ل ل ه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع لهدمت ص وبيع ا م ع و وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إ ن الله لقوي عزيز الذين إ ن مكنا ه م في الأرض ا أ ق م و ا الصلاة و ت و وأمروا ا الزكاة ا ل م ب ع ر وأمروا و ف ه النابلسي ا م ولله م للعلوم ا ا وقوم ل و و ا س ل ا ب م د ي ن وكذب موسى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 موسوعه ا ل ن و ب ا ل ت ي في ا ل ص د و و ر ي س ت ع ج ل و ن ك ب ا ل ع ذ ا ب و ل ا ل ل ه وعده و إ م ي ه ا س ن ة م م ا تعدون وكأي من قرية أ م ل ي ت ل ه ا وهي ظ ا ل م ة ثم موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه م اسماء ل ذ ي ن الله ا ل ح س ن أولئك أصحاب ح ا ل ج ي م و م ا أ ر س ل ن ا من ق ب ل ك من س و ل و ل ا نبي إ ل ا إذا ت م ن ى ألقى ا ل ش ي ط ا ن ن في ف أميته ي س خ ا ل ل ه م ا ي ل ه ا ل ش ي ط ا ن ث م يحكم ا ل ل ه آ ي الله ت ه و ا عليم حكيم ليجعل حكيم م ا ي ل ق ي ا ل ش ط ا ن فتنة للذين في للذين قلوبهم م ر ض ى و ا ل ق ا س ي ة ق ل و ب ه م وإن النابلسي ا ل ي لفي ش ق ق ع ي د و للعلوم م ا ذ ي ن أوتوا ا ل م من م أنه ن الحق ربك ف ي ؤ به فتخبت له قلوبهم وإن الاسلاميه ل ل ه ه د ي الذين آمنوا إلى صراط إلى م ت ق ي م و يزال الذين كفروا في كفروا ر ة م ن حتى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 موسوعه ا ل ن ا ب ي ر ل ه ما ف ي ا ل س م ا و ا ت و م ا في ا ل أ ر ض وإن ا ل ل ه لهو ا ل غ م ي ألم ه ا ل ل ه س خ ر ل ك م م ا في ا ل أ ر ض و ا ل ف في ل ك تجري ا ل ب ح ر بأمره م و ي س ك السماء موسوعه النابلسي أ إلا ذ ل ن ا لرؤوف للعلوم أحياكم الاسلاميه ه ف ي ن ا ز في الأمر وادع إلى ربك إنك موسوعه النابلسي م للعلوم الاسلاميه ف ا س م تعلم أن الله يعلم م ا في ا ل س م ا ء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 الله يصطفي من الملائكه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 「あなたの名前は誰だ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 سبح اسم ربك ا ل أ ع ل ى الذي خلق فسوى والذي قدر ف ه د ا والذي أ خ ر ج المرعى فجعله غثاء أ ح و ى سنقرئك فلا تنسى إ ل ا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إ ن نفعت الذكرى سيدكر من يخشى ويتجنبها ا ل أ ش ق ى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أ ف ل ح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى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 「あなたト手話を聞いてみよう」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 「こんにちは」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 ونخشى ع عذابك ذ عذابك اللهم ب عذابك ك إن ا ج د ب ا ك ف ا اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أ ع ط ي ت واصرف ولا واليت ولا عنا ما لا برحمتك شر عليك يعز إنك إنه من من قضيت تقضي يقضى يذل تباركت ربنا, وتعاليت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد حتى ترضى وليت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 ا ل ر ن و ا و ج ع ل اللهم ا ل ج ن ة هي دارنا وقرارنا برحمتك وفضلك وجودك ومنتك يا أ ر ح م الراحمين اللهم يا ربنا ويا إ ل ه ن ا ويا سيدنا نحن الضعفاء الفقراء إ ل ي ك نحن المذنبون المقرون المعترفون بذنوبنا ن س أ ل ك م س أ ل ة المساكين ونبتهل إ ل ي ك ابتهال المذنب الذليل وندعوك دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسده ورغم لك أ ن ف ه اللهم انك عفو تحب العفو فاعف و عنا اللهم إنك عفون تحب العفو فعفو عنا اللهم ع فاعف عنا ف و ل اعتق رقابنا ورقاب ابائنا و أ م ه ا ت ن ا و أ ز و ا ج ن ا وذرياتنا و إ خ و ا ن ن ا من النار برحمتك يا أ ر ح م الراحمين ربنا إ ن ك من تدخل النار فقد أ خ ز ي ت ه وما للظالمين من ا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 من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم د ن ي ا وعذاب ا آ خ ر ة ا ل ل يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م يا حي يا قيوم يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا اللهم فرج هم إ خ و ا ن ن ا المستضعفين في كل مكان اللهم فرج هم إ خ و ا ن ن ا المستضعفين في بورما وفي فلسطين وفي سوريا اللهم فرج همهم اللهم نفس كربهم اللهم احقن دماءهم اللهم استر عوراتهم و آ م ن روعاتهم واحفظهم من بين أ ي د ي ه م ومن خلفهم وعن أ ي م ا ن ه م وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن فوقهم ونعوذ بعظمتك أ ن يغتالوا من تحتهم اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك ب ا ل ط غ ا ة المجرمين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل د ا ئ ر ة السوء عليهم بقوتك وعزتك وجبروتك يا قوي يا عزيز اللهم يا رحمن الدنيا و ا ل آ خ ر ة ورحيمهما وفق امامنا بتوفيقك أيده بتأييدك اللهم هيئ له ا ل ب ط ا ن ة ا ل ص ا ل ح ة ا ل ط ي ب ة ا ل م ب ا ر ك ة ا ل ت ي ت د ل على ه ا ل خ ي ر وايد ت بالحق م وايد بالحق وايد بالحق وايد بالحق وايد بالحق وايد ب ا ل من ق وايد بالحق و ا فأشغله ب ن ف س ي و ا ج ع ل ت د ب ي ر ت د م ي ر اللهم ع ي ه ا ل انا ندرا بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اجعلنا ممن دعاك فاجبته واستهداك فهديته واستنصرك فنصرته وتوكل عليك فكفيته واستغفرك فغفرت له اللهم انزل علينا رحمه من عندك تشرح ب ه اللهم صدورنا ص وتهدي و شبابنا بها ت ح بها بها نساءنا ا أيمنى وتزوج ل ن انا إليك عاجلا ردا حميدا ل ل م إ نعوذ ا ن برضاك من سخطك و بمعافاتك من عقوبتك و بك منك لا نحصي ث ن ا أ شركه م ا ا أثنيت على نفسك اللهم وسلم وبارك على ل ل م وسلِّم صلِّ و ب الهدى ر ِ ك ع ى ع شركه س و ل م ح دعويه و ل ى آله و غير ربحيه ذات ب ع م ب ض م ا ن إ ل اجتماعي ل ن